فرحانه الدنيا طول دهر يا مولاي اي الدنيا بولا التوزيع الالكتروني في عظم للورد ولياس يا هذا مش مر احنا الوارد والياس انا العايده يا مولاي اي دينا العايده اي يومك يسر الخاطر اي دمعه حزن نتاجو يومك يسر الخاطر فسوياك جي انا العهده جي انا العهده <تصفيق> حقه تفخر شي عتك بكوهلك حقك هتفخر شياك بك وهلك انت بيتمى الوحيد تستقبلك انت بيتمى الوحيد تستقبلك وقبل بيبان فتح قلبي لك قبل بيبان فتح قلبي لك من الفرحة شق حيطانك ويستقبلك من الفرحة شق حيطانك ويستقبلك في الجمال يلبيك ذابك وجنتك ذابك وجنتك يا أمير المثل ما يحصل أمير يملك الدنيا لو فقير يا أمير المثل ما يحصل ملك الدنيا عني وعايش فقير وجهه بس مدخر وحساس وضمير وجهه بس مدخر وحساس وضمير اتزت لا شغل الناس من قطيبته هو من عطشان قلب والدين وبجيتك روه شمسًا لبسه من حسن وجهك بوه عطشان قلب والدين وبجهك بوه شمسَ اللَّهَ لبسه من حسن وجهك ظوه انت الهوى ونموت من دون الهوى انت الهوى ونموت من دون تبروحي يعطيك طيب جروحي اشتمك انت تبروحي هم دنياي ونسى هم دنياي ونسى بشافتك يا علي يا علي بصوت المنشد علي الدراجي الهندسه الصوتيه والتوزيع احمد الحميداوي تم التسجيل في استوديو ريحانة المصطفى الإسلامي